وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْكَ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طرفٍ خَافِ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 ி மீனியுமக்கல மீளிய لهم من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم الجاء يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلنا عليكم حفيظا إن عليك إلا البلا وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِنَّا رَحۡمَةٗ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبۡهُم سَيِّـَٔةٞ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَإِنَّهُمۡ يَخۡظَمُونَ للانسان كفور لله يملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُكُورَ او يُزَوَّجُوكُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُونَ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ